استكرم اللطف في حسن لا اله الا الله يا الله استكرم اللطف في حسن وشب لا اله الا الله يا الله صدق دل خداي او بليشم صدق دل تخالك ملكτά على مشكل کشا لا الهى إلا الله يا الله تخالك ملك Sweden على مشكل کشا لا الهى إلا الله يا الله استكرم لطوة فحسن و شافهما لا الهى إلا الله يا الله سموات بي عماد دارولي دار لا شرك واحد احد حاجة روا لا اله الا الله يا الله لا شرك واحد احد حاجة روا لا اله الا الله يا الله استكرم اللطف إحسان وشفه ما لا إله إلا, إلا الله يا الله ده سندنا موجه سندنا مزدر موجودا غغرنا کرستحمدو على دنيا او ما فيها لا إله إلا يا الله يا الله کرستحمدو على دنيا او ما فيها لا إله إلا الله يا الله تكرم اللطف إحسان وشاف ما لا إله إلا الله يا أموان تقدر برس تقدر الله يتقدر قدر پنگر صدقا در اللہی گول شب نمسنم دا تول کرستہ لا الہ الا اللہ یا اللہ گول شب نمسنم دا تول کرستہ لا الہ الا اللہ یا اللہ استكرمت في حسن وشاب ما لا اله الا الله يا الله ترى سجد مخلوقاتي خوالدا ما معفقت تزغل ومشلا لا اله الا الله يا الله نعم <معفر> عرفت تزكم شلا لا اله الا الله يا الله اللطف في احسان وشبما لا اله الا الله يا الله دسد اکبر شام بخشش رفعت و کلی دسد اکبر شام بخشش رفعت و کلی و کلی دسد اکبر شام بخشش عرفات باندی یتیم کڑی رسوا لا اله الا الله یا <مت Pour يا> الله عرفت باندي يتمك لرسوة لا إله إلا الله يا الله استكرم لطف إحسان وشاب ما لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله